أيها, أيها لي بدرو تلاء وانثري الدنيا ضياء, ضياء وابعثي يا شمس ديفاء مرسلا من دي السماء أنتم نجم وبادر وعيون الأبرياء أنتم سر وجودي أنتم سر بقاء سنحب أعتلي عرش الصفاء أسعد سلام مجدي بشموخ وإباء لا أباني بحديد أو بحيقد أو جفاء أو بليل وظلام يطمس من السناء وإذا مالاح يوما سيف وادر تجد مني جوابا غير فعل كورما أرتقي ظهر جوادي رافعا فيه اللواء أنزعوا حقي منهم فيدينوا بالولاء ثم أمشي في طريقي راجعا على البناء وأبوث العلم نورا عاجبا لون السماء أبذل المعروف سيرا وجها بي سخاء أمسح رأسيتي من هده طول البكاء. يجي صحبة طاعها فهي لي خير رجال أقرأ القرآن وردا ينجلي عن البلاء. هُنُوفٌ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلِحَاتِ الْجِيدِ أَرَى نُورٌ لِطَوَافٍ مَا دَعَا أَعْبُدُ اللَّهَ بِحَقٍّ أَبْتَغِي مِنْهُ النَّقَا وصلح في ختام يحل لي فيه اللقاء بحبيب طاهر أحماد وجميع الأنبياء. رافعا ربي مقامي في صفوف الأولياء في صفوف الوديا